أم غالك بخشحالكو أم جهشتنا في إجارة كدي الخلقة كاني الخلقة الحقوق أنكو حقه الحقوق في الإسلام حقات إسلاماتي ده وجاء أمد جهشتنا حقه عليه الصلاة والسلام السرماتشية هي في دارين أم درستيب خطيب كرب العالمين أف بيغمبري بما هنارتي حقك السرمهي أم حقوي لسارخو أداكين أم حقوي سارخو جيبا جيبكين دمي رجاء قيامتي أم تشينا ساحا محشري دوبما برفون دوب يبكت دوبما شفاعة يبكت رب العالمين أجل ما قنح شيئا رب العالمين القرآن خيب إلوز دا الدبيجة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رَبَّ الْعَالَمِينَ بِمَا هَنَرْتِ أَنْكُبُ أُمَّتَ أُمِّكَ أُمِّي دَمِيتَتِ أُمِّي غَيْرِ عَرَبًا أَنْكُ قَوْمَ بَرِيمَا أَدْغُتَ عَرَبًا اُمَّتَكُمْ أُمِّيَةٌ كَمَا يُرَمَرُدُ نَوْفُ وَنْدَ نَهَاتِينَا پيغمبر بُنَچُوينه اوان اب اُمِّي دَنَن ويجا او عربي کو خواند با او و خواند با آن کو با نو و خواند با اُمِّي بُل نِق قَوْمَت بَرِيما وَكِي وَكِي دِيَانَتِ دِيُفَلَا ويجا رَبَّ الْعَالَمِينَ تَبِجْتَن پي رَبَّ الْعَالَمِينَ بِمَا بُهُنْگُهَنَاتِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ بَعَثَ فِي الأميين. ان نوفن امياده اويتكو اويت قوم بدري ما قدتم ما عندكم يعني نشارزنا يعني بعلم يعني جاهلا بعث في الاميين رسولا رسولك انك قاصدك بيغمره كنوفون دهنرت راكر منهم يتلو عليهم بون واتخينيتن تش اياتي آياتة رب العالمين آياتة قرآن وبروس ويزكيهم وپاقشتكتن الشرك والكفرة والبدعية والضلالة والسرداتونة ويعلمهم الكتابة والحكمة الأميات تنتف زانستة يعني نشواندتن ويعلمهم الكتابة والحكمة كتابة وحكمة عقلي أنكو يعني حكمته نشأ مدة وان كانوا من قبل في ضلال مبين هل كان دبري بغا بريكو اف پیغمبر ابو بيت انكو بيري اف قرانه ابو بيت خاري او تهنيت قم رايك يا ارون واش كرادون يعني برزياك ارون واش كرادونوا وجرب العالمين بما اف پیغمبر هنرت وام الدوي ضلالت اينى ندره وام كفتين اديرون هيدا أول تشت أبرأك عليه الصلاة والسلام بلا رب العالمين الناصي ما خوديخو ناصي وما خوو ناصي أم إنه أم عبدين عبدية رب, رب العالمين دما رب العالمين ظانيكو رب العالمين أمي تشيكرية تشيكرية ما يعني أمي تشيكرين ما ظانيكو أم تشيكرية رب العالمين نكوي أمي تشيكرين أبرأك وبيغمبري عليه الصلاة والسلام نكو بري ballisticير أم كانت عمری کوری خطابی ان ابو بکر الصدیق ان غیری وان صحابت پیروز و هر پیروز کنگی وزانی که مثلا خودی چی کری خودی د حسابت گل کتنو خودی دیوان بتا بحشتی ان دی بتا جهنمی افتشتی هنی نظان و این کان هندکا زانی که خودی اوی چی کرین بس ابشیوه که گشتیه ان کن یه عامی برفره نظانی بیجا رب العالمین اف پیغمبر ابو ما هنارد بو ماد نوف وان و ام شانازیب پیغمبریت پیغمبری تکین و حق پیغمبری لسر ما هیا و ام دیف چونه و ام دیف بچین چونکو ایک الحق پیغمبری علیه السلام کم خوش بفید و ام دیف بچین نا پیغمبر علیه السلام یہ بو همی خلقی هاتی هنارتن بو هم مکساکی هاتی هنارتن بس پرانی آنکو پتریا خلقی لدینا چوینا اذن اون حقي بيغنبري برزكري ابي الدينت شويت ابي بيغنبر خوش نويت الخو والروحو والخو والبچيگت خو والمال يا اخو والثروه يا اخو والحمو كسكي اوي حقي بيغنبري برزكري ابي عليه صلوات وسلام وين كان بيغنبر خوش نويت حقي بيغنبري عليه صلوات وسلام دبيتن ما بيغنبري خوش ويتن ودبيتن امر ديف بيچي هل وكي رب العالمين القرآن دا بيجتن بيجتن يا محمد بيجوا قل إن كان يا محمد بيجوا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها وَمَا سَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أذقفكم ظن رب العالمين بمكة كما بيغمبر عليه الصلاة والسلام وشكل قروب العالمين بماد بيجتن مخوش نبت وبدي فنكفين هذا ليس حقاً بغنبري برزاكر عليه الصلاة والسلام ورب العالمين قفال ماتكتن اتبيجي تما يا محمد بيجا اقربابيت وان ونكريت وان وبرايت وان وعياليانك وجنكيت وان خيزانيت وتجارتك وحسكتن دس او تجارتك وقالك فايدة تدابيتن يعني او خانیکه خوش نوورز وباغه که دا او بردا چیتن وګالا کی فنک بیت وګالا کی خوش بیت وګالا کی سره بربت ها اف ته نه همي ها گر اف تشته نه همي خو شتر خودي او پیغمبري خودي علي صلوات والسلام او جهاد تریکو خودي دا نه تریکو شيطاني دا نه تریکو فلاني دا نه تریکو حزب دا نه تریکو حزرو بي را دا نه تریکو لا دا ريكو رب العالمين في سبيل الله اب كلمي اب قلمي هر خوينه خو اب همي تشتي ابي ثاني اجر بيغمبر عليه الصلاه والسلام ماكو افتشت هني بتر رب العالمين وبيغمبري وجيهاد تاريخه خدي عليه الصلاه والسلام فتربص بيجبلو وبقر حتى ياتي امر الله حتى امر خدي جيب جبت وامر خدي والله لا يهدي القوم الفاسقين قوم درت شويل ديني رب العالمين هديتنا انيت بيجا فيونا بيغانبري عليه الصلاه والسلام دبيتن ما بتركي بيت اولي رب العالمين قلت اباءكم ما بترباب بيت خوفيت بيغانبري عليه الصلاه والسلام بيشتينغي ما بتركري كوريت خوفيت بيشتينغي ما بتر خزانة خوفيت پښتينګي مې بترعشې راته خوفته او عشرتک او ان بویت خري نود بېناول پښتو مې وي هاري خاري او مکه تو د ملطنګاویا ان کتن کستعدل هتا اخیره مال او مال کو تو خوبدې کوشتن او بوخو تیشي غضب رب العالمین کې ګلک جاره کو تو ابريب ودسختيني کو تو په هيله او حواله دسختيني کو تو ببن دي بينا کو ګلک مازن دسختيني او لوی مالې او ل تیجارت ته کو او تو دلی کو او تجارت دسته بچی تن انخواان کې وکې مګی کلله ک خوش ی فره ی خوش نو باغې کې د او بره او سر دا بتونداررو باغو او دګې طیررا او هممی اف اگر ما اویت هني ایک لونتہ تا خوشتر پیغمبري خوب وين او پیغمبري بمحات ينارتن هنارتن طريات ي بينته دري لطريات و شركه او كفر او ما بينته ترونه اسلام ادا قرزي بينا خوده بس يات اسلام ادا رب العالمين بس الاسلام مرضي بيكوم اسلام بين کوم بسلمان بين کس دي رازي نابتن ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من رب العالمين إسلام إذا ترشد ديانات دي قبلناك تل ويجاء أغير أو بغمبري بس أفمنتل سرما هبيتكو أمي تكرين رب العالمين بواسطي في بغمبري أمي تكرين أبو سلمان أمل ديفي بغمبري كفتين كأغا بغمبار إي كيل بغمبري رب العالم بمهنوتي كو ديني إسلامي أم ديفجت او و حق پیغمبري هکام خوب کینا ما پیغمبر خوش وی او پتر خو پتر مالخو پتر دهمیت خو دی هنګ حق پیغمبري هیت ا دان اگر ما مال خو خوش تر پیغمبري بیا امر دروت ک ام راس نو بجی ا و نه اخفت نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیثه کې دا بوم ودګر بجیتن هل وكي إمام بخاري بمفاد غاريتان خداله راضي بيتان اتبجتن ثلاث ثلاث من كن فيه وجد بيهن حلاوة الإيمان سيتشتن من كن فيه اگر افتشتهتان لنقبن سي صيفتن سي خصلتن اگر نقب ايكبن اذا هنه شرينياء إيماني وكفت يدليده شرينياء إيماني نحن شرينياء إيماني او اسبروككي بموليد طروزين ما وندك كلمه سير مرحبا يا رسول الله اذن نشري ني ايمانيه شري ني yeah. ايمانيه ود بيجت النبي محمد عليه الصلاه والسلام ايكون ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه رب العالمين وبيغبري رب العالمين بتر حد ميتش تكبيت اوا شري ني ايمانيه غير تفكر اوا تجيب ذكر شري ني ايمان دي فيتش تكفيت دليتاد و یا دویا یا پیغمبری خودی چیا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ایک ای کف ای کبتن ایک خوش بویتن حش ای کبتن بس بو خودی چی و کبوچ یہ دین دارا احل خودی سنتا پیغمبری علیه سات و سلام ایل دیو پیغمبری چیتن یا سی چیا یا رسول اللہ بمبیجه دا ام بخو بخو بکینه گوهار بکینه گویا خو د أول موابين أود شيرينيو إيماني بكفيت الدليمة إيمانك ما يشيرين بيت وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ بعد أن أنقذه الله نفيت أبتشتفنا في كفر وضلالت بشتكو رب العالمين الكفر وضلالت أبريكو في بغمبري عليه الصلاة والسلام إنا أدري كما يكره أن يقذف في نار شوى نفيت أبتشتفنا في كفر وضلالت هذا هذا هو أنه يكون هناك إيمانا كشيرين يكون إيمانا كيف تدليمه المسلمين الآن الآن الآن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة قديدة يقول حق يوياكو مفخوش حق يوالسرماية مخوش وإنما قالت حق يوالسرمايين كيف حق يوالسرمايين بأمال تعمال لك من أبيت هذا يؤمن أحدكم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بیجدن ایمان نینه او کسی کو اس خوشتر با خو او کر خو او حمی کساکی نوین ایمان نینه اره برا ده مب وی پاتای آن وی کو ام بو مولی داوی اب ار دو تې خين ا وavion اون شوکلټو ويروجي دو تينه بي راغو صالح و كيكو روشتن هج مارتن س 164 روزا ام پیغمبر ال بيرا م نبي عليه الصلاه والسلامه روزا کې دو صالح يعني روزا س 16 پينجه ام پیغمبري بين بي راغو شوکلټه کې نه خير اون شوکلټه کې دينه کې ام چین خورنه کې دينه کې اون پرو کې کې ورته کې دکې هذې یې پیو نه پیغمبري والله اغه نبیونه پیغمبري عليه صلوات والسلام خوشکا برس مګلګلې ولته والله ان شاء الله تعالی امه ځانین او ما شکتې دونین اګومان دکمنین کته پیغمبر خوش ویتن عليه صلوات بس دمه امبر یخدینا ریوچونو تاو لبیسه تاو او کوریتا ام دبر یخدینې ته پیغمبر خوشنوی عليه صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوشویونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام حق پیغمبر ال سرتا او کتوغه خو د پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام دا روز قیامت شاد وبختور بی چیرک او چحزیر پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام اتویو سريتي بلن بتراسته پیغمبری تدا ای خوشکا هیجا خوشکا ما علیه صلاة والسلام در باری جناد بیجتا ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القیامة العاق لیوالده والمرأة المترجلة والديوس خودمه لیباریس پیغمبریتا ای خوشکا هی جاد رب العالمین رجا قیامتا جاوه رحمه بری خوناده تا سی صنفا کسا سی صنفا مروفا لجنو سلا ای اوه ی دلی دای بابا تهلی ای جحل تو دل دای بابا تهلی دای بابا چند توی خودان کری او چند زحمت ابترا بری حتا توولی هاتی ها. او وی گو او محتاجی ته ته محتاج وی نی ته البرد ساتات ی د تو شیب غشول کای تو شیب د چی بی بس او یا محتاج په احتمال دا نه عمر بویب چکه تنازل بوی او جا چوی وی تکو تو هاری کاری لپکای يا غمبريتد عليه الصلاه والسلام رجقي ومت ابي دلي ديبا بيلتن ربي تاوي تشيكيلي او, او رزقت دتن او اف عقل داية تا ابج نبال داي تا او, او كتت بتن جارك دي رجا قيامه حسابت قلت كتن الدبيجتن ب جوف رحمه او پیغمبري ته خوش ويتن کوته بيجي والله حق پیغمبري سر من هاي کوم خوش ويت ويه بس حق پیغمبري اوتل ديپشي خوش کاه جات بيجيتن يا رب يا عليه الصلاه والسلام ربي تاو ربي هند برحم ربي تسط رحمتي رحمتك يا هوت يا دنياي تبري خوب دي تا رحمت گل كور اخو هي اون گل خوشك اخو هي اون گل دگ اخو رب العالمين سر بمخلوق همي توزيع كلي نوطره نه رحمتي لنا رجا قيامتي نه رحمة گريتن چونك المترجلة أو الجنكا وكي ظلامة الخب كتن هذا اللي بيسي دا وطأخفتني دا والهات نوچوني مشيه دا وكي, وكي ظلامة بريفة چيتن وكي ظلامة جلقاب كتن وكي ظلامة دنجي خليب كتن أباً پيغمبرية تبيجيتن أي خشكة هشة ويا مشكة خشفية فيان خشفية نتدانينه بس آية تبخو بريخ بريك فدفة پیغمبر خوښ د بس خو اوهفتنه کا عاطفيه من پیغمبر خوښ د ویتو او منو ویتن ديف پیغمبري بچم نو بشاکر او ربیکونو تو نه رحم الهي بروجقيهمت هر نو تو نه رحمت ناګرند چې بیت مصيرته بو چې داتور ديف غربيب كفي وتول ديف شرقيب كفيجلكت غرب وشرق بكا غرب وشرق الخبكي الباجر وبيبيتي عالم بريخب دتت غنحبتبچي كان همي غنحكاربن وهمي غنحتوان بوتابنچن توات نوچونا تو وريواچونا تو اخفتنتا يا, يا, يا مكسر يا واتفكو انسانك طيبتن حاشا حشي همي ريدگالي نيا نيا باقش تبوچي خوده خوب ترسه چنت روزکه نجحیلین یادی چیت او بجن بولات دی چیت اون دی پیروی اون دی کبی داسه پشتین گیدیم مری هر دی مری دی چف قرب العالمین نوط نه رحم تنجر دی چب سرت ته ته خوش کاهجه پیغمبر معلی الصلوات والسلام حدیثه کدی دادی ساب مدبی جن اف حدیثه چوی امام امام البانی صحیح الجامع دا تصحیح کتد خدی رازی بیت او حدیثه لا يدخلن الجنه سې څنګه فکر کوي نه چې نه د وحشت ده بوجته ده مصیده دې چې وې د شوش کوهې شو تو دې جيم په خبر خوش دیته اک د یوث یود ال رجلا وینقله د یوث انه ونبن سن نومي صحو کلب ونبن یکم هاشای کيم غیرت بیت ای به غیرت بیتن سر عرض و نامیسید خو سر خشکا خو سر کچا خو سر دیکا خو سر دوت ماما خو سر خزمید خوید لیزمید نیزید ای تانید بیشنی وادی یوث و یادی الرجیل او جنکو وکی زلام آل خود کت مینن نیسا یاسی و مدمین و الخمر اوه آرقی ایدمان بو چب بیتن بینوی بیع آرق با خورن نید نجیتن اگنو خود دین وكيد دينا اللي بتعرق بداسنا كابيت اللي بتهني لا يدخلنا الجنة بيغمبرت بيجيتن عليهم لا يدخلون الجنة أبدا هذا بيغمبرت بيجيتن وها في صحيح الجامع إمام الباني تصحيح تكتن بجمارة سهزارو شستو دو المترجم الى صلى الله عليه وسلم لعنة الواجن كي كيري او جنكاكو خو وكي ظلامة اللي بكات مقود التلبسي دا پانطور يو جنو نين ايو ظلامة شلوار نيو ظلامة ايان نيو ظلامة جيلكي زالوم ونكبرو اي خشكو اي جاخو تيشي لعنات النكا لعنات رب العالمين يا بالرحمه رب العالمين او نوطنها رحمه نوغرند بوچو القوتيشكي بوچندروجك ان بوغو خبديه موديل كي ان جنكا ك هاشي ريت هامي ريت قالي جنكا ك ساقط بدي فكفي وكي يخل خبكي وجلكو جلكي بيسلو بريا بازار او خن ش عالم لعن الله الرجل الرجل من النساء لعنة تأخذي عن كل رب العالمين لعنة الوجي نكر الجناح وكي زلام عليك هذا أخفني هذا نجون ومثل وهذا يباوشك هذا الديني هذا په تربي وحكي ويبي ساحکي کو اکي زلامه کې دیندار غلګ په تقوي بخوب کې زلامه کې په علم تو شي بخوب کې زلامه کې مردا تم تربلوي او وي زلامي بلشن مسابقه ته دا یعنی او بس نته تو وحكي سلام الخبکت اف حديثه تجي لان الله الرجل من النساء ديسا إمامي ألباني خده لي راضي الصحيح الجامع دا تصحيحة كتن بجمارة PNG 0.6 خده لي راضي بيتن خجويانا وبيغمبري عليه الصلاة والسلام يا مهما و ديفكفتنا وبيغمبري يا مهما وهو حق الحق البيغمبري عليه الصلاة والسلام أمته أمته خجويا كما هم يوم بيغمبري أخوص فيتن هدنا نكسلمان الفارسي جهي قلتني يا سلمان علمكم نبيكم حتى الخراعة بيغمبري عليه الصلاة والسلام حتى دستاف يعني كتا دستافة كيني شون قدا قلت بلي قلت نشام داكو كنا دستافة بري ملقي بلي نبيت بشتا ملقي بلي نبيت بل همين الشامدان في جمادام همين الشامدان أمل جمرايه و عمل برزبونه و أمل طارياتيه شركه كفره بدعاه إنه يداري حق السلمهيكم أخشبت حق يلسلمهيكم أخشبت أي خشك برأي تهجاتك رأي في جماده عليه الصلاة والسلام تأتي صنفان من أهل النار لم أراهما بعد دو صنف دو صنف مروف يتأهل أغرينا هشت من نديتنا أفا تدقريتا في ظلام و تدقريتا في خشكهش هردو بشوف تدقريتا بيجتن يأيكي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتجد مسيرة كذا وكذا هذا بحث جنات كتب پیغمبر معلی صلوات اي خيشكا جدي بوتشي عزه رب العالمين دي بو دير كاويل دير كاويل بحثه عليه صلوات والسلام عندك صنف اون عن صنف من امهت خوشت نديتينه جنكن كاسيات عاريات جل كبار بس يوبيك الك ياريس حسابها فهمي لاشي يديو على حطو جوك ز همیل به ملي درې خوشکا اجازه تو جل کې خردیت برخو ورخو اي خوشکا کو ته بي جي اس 4 او المود او جل کې خردیت کوي ګلک جاره سينګي ته دياره نو چې بي سينګي ته دياره ويته اي عورته نو چې تو ته جل کې تنگ کوي ورخو لشي ته پګ ونې ته عورته ودي قبل نا کتن تندف کفتی او پیغمبر علی سنت و سلام تن پیغمبر فت خووش وتن ود دعا او غوتنه کته بخوت بیجی هکته پیغمبر خووش وتن او تد ویتن کو پیغمبر شفاعت بوتب کته تو وشک لینا نه په بجری او نهت نه په مالو نه فتنه به بی اي خووش کا بريس وجز نساء کاسيات عاريات یا جلا یا بجلا او پیغمبر ته بجل علی سنت نو فعلا واه تصدقت رسول الله راست تا الجيني تيفغاو ديالك في البربره سجل البرنينه ياريسه حسبها مايلات مو ميلات خواتجين خواتجين اوا جي ما ديتي خواتجين على رؤوسهن امثال اسنمه البخت السرسريو وكيسري بورت كوا يشترى قالك جرو يشتر هكاك انا ديت بيجي تلفزيون دا قالك ديتي بورت ككوت نيفا كوشتويره اوا جنو هنيجي ديال رابتر برت خويا مخر كتول ابجي اكل وونسن فايه بيغمبري قت علي صلاه والسلام اهل اغريا بيغمبر ادبيجتن لا يرينا الجنه ابا بحشت نابين جاوا نابين بحشتي. ولا يجد نريحها وبينه ويجي بينا كان عندك حديث ديتا بينا بحشت بين صد صلاه تشد ليه حتى امريكا تو بين صد صلاه بيابجي ليه بينا بحشت هند بینو دیرچې او ته بینو که چېن کوبرچ تا جلکټ به باخلاقه کری برخو تا جلکټ به سره بریت کری برخو تو سلام فتنت به هميله شته دیاره پرچته دیاره سنگته دیاره پته دیاره نه تا جلکټ تنگت کړي نه برخو تو بخو خو خوب لګلګین خوب خار نه وچی او ته پرچاخو یو کی پورت کوهشتري لري عاود صن فنې ات بوغتي پیغمبري دا عليه الصلاه والسلام جنككل نفقه في لكدات قال پیغمبري دا عليه الصلاه والسلام لعنت شكر لعنت الحشتركك الحشتر حيوانك عليه الصلاه والسلام غوتا غوت جمعاتك غوتي اوا كيبو لعنت لكري غوتي فلان جنب عليه الصلاه والسلام غوتي کوبوري وی حشتری دونم بل وی حشتری ماب کنه دری قلب نهایت اي ظلم اي خدان سمبلا كانت جنه لعنت لهو کرنسرز مون پیغمبر علي صلوات والسلام ته مولاته دونه يا پنتارون لعن الله الرجل من النساء او جنك کو وکی نجلام الخدکتن پیغمبري لعنت عليكري پیغمبري وونک الحيوان ملعون کو لعنت ليكر نبي پیغمبري لعنت ليكري نرب العالمين لعنت ليكري جنك لعنت ليكر قلت نو بيتنفد كلمه بيد يبدا نرخت دله القلمنهتن چوا اوي رب العالمين لعنت ليكر او پیغمبري رب العالمين لعنت ليكر بتقول ما لا تدعو بيتن چوا چوا سرو قبیل کي بيجي جني بيجي خوشکي بې جګ کې هغه دې خدا پوښید جل کې مسلمان نه کنه برخو جل کې ملعون نه کنه برخو ورنه من هنګ البن پردومن او هنګ بن چېف دو تشيف منن او اس سروري هنګومه او اس دې خو هنګوه څوږه اگر دې وکي ظلم الخو کنه خو کنه ملعون اس اندل مولامن درک ان اس دې بخوچ هر بخو پیچه غیرته محبیت پیچه غیرته جنیت وید بیسر وبرت مالت مده و ام صفا ای نویجه و ام حاج و ام دائما ذکریت تذبیت صدو ای که دست مده هو اخوش بیانا پیغمبریت علیه سلیت و سلام والله این امراز نبیجه ویجو برای عم من عمران ادبیجه من اوحیش تردید <سؤال> ويك نزي كي وشتري او يشترك وشنكي لعنات ليكري فكيف جنكو الظلام رب العالمين لعنات ليكربيت وجنكو بيغمبري رب العالمين لعنات ليكربيت افاد بيت المدير كافيت ان الله تعالى تخلكت بيد دالسرح حق بيغمبري زيداي وحق بيغمبري سرمت شدي الله تعالى تدغينا فيك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم